الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وهدانا بفضله إلى خير شرعة وأفضل منهجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني لنتعلم من آداب القرآن الكريم ونتخلق بأخلاقه مع مادة التفسير وعلوم القرآن الكريم ولكن قبل أن نبدأ اللي حضر معنا المحاضرة السابقة يعني يرفع إيده بس في نسة جديدة ماشي. قبل أن نبدأ اليوم ان شاء الله في موضوع اليوم نريد أن نذكر بما قلناه في المحاضرة السابقة كنا قد تكلمنا عن تعريف القرآن الكريم في اللغة وفي الاصطلاح. أليس كذلك؟ وقلنا أن معنى كلمة قرآن في اللغة هي لفظ مرادف للخراءة ثم نقل من المعنى المصدري وأصبح يطلق على اللفظ المعجز المنزل من عند الله سبحانه وتعالى وفي الاصطلاح قلنا أنه هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المكتوب في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس المنقول إلينا توترا. تمام. عليكم السلام ورحمه وقلنا أن للقرآن الكريم تنزلات ثلاثه اولها الى اللوح المحفوظ وثانيها الى بيت العزه اولها اولها الى اللوح المحفوظ ايوه ما عندنا الى اللوح المحفوظ وثانيها من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة وثالثها نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة وبعد ذلك انتقلنا إلى تعريف علم التفسير وقلنا أن علم التفسير في اللغة معناه هو التوضيح أو التوضيح والإبان فإذا قلنا لأي إنسان فسر لفظ كذا أو فسر لفظ كذا أي وضحه وبين المراد منه وقلنا أيضا أن تعريف علم التفسير في الإصطلاح هو بيان مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه قدر الطاقة البشرية ثم بينا حاجة الناس إلى التفسير وقلنا أن القرآن الكريم عندما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمه النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل فصاحة وبيان وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالفهم والمعرفة وبفهم اللغة أيضا فهموا القرآن الكريم جملة وغاب عنهم دقائق وأسرار في حدث كم الصور كده إذن الصحابة رضوان الله عليهم اللي هم عاينوا وعاصروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا القرآن الكريم جملة وليس تفصيلا وغاب عنهم أمور كثيرة من دقائق وأسرار هذا الكتاب لذلك من هنا ظهر لنا حاجة المسلمين إلى التفسير وضربنا بذلك أمثالا بما حدث مع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما كان واقفا على المنبر وقرأ قول الله تعالى وفاكهة نؤب وما حدث مع ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما جاءه من يختلف في كلمة فاطر فقال ما علمت معنى هذه الكلمة إلا عندما اختصم إلي اعرابيان وحدث كذا وكذا كما قلنا تمام ثم تحدثنا عن بداية ظهور علم التفسير وقلنا أن بداية ظهوره من عهد النبوة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين وتحدثنا ايضا عن تدوين هذا العلم كفن له قواعد وله أصول تحدثنا عن هذا ثم بينا أنواع التفسير وتحدثنا عنه بقدر ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا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 عالم بالناسخ والمنسوخ عالم بالقراءات عالم بعلم المناسبات عالم بعلم أصول الدين عالم بالفقه كل هذه الأمور أو هذه العلوم لابد أن يكون عالم بها من أراد أن يشتغل بهذا, بهذا العلم ثم تحدثنا عن الاداب العامة التي يجب ان تتوفر في طالب العلم الشرعي عامة و في المدرسة. و ننتقل اليوم ان شاء الله بعون الله وتوفيقه في في حاجة احنا نسيناها في انواع التفسير. ماش. يعني هاي عوقيا لك إذا بحس الناس اللي هي ما حاض اللي هي ما ما استرش الله الحضور في المحاضرة السابقة يبقى عندهم ايه فكرة سريعة. والناس اللي حضرت يبقى احنا نربط اللي فات باليوم ان شاء الله اليوم ان شاء الله تعالى سنبدأ في تفسير سورة النبأ او سورة عمى ولكن قبل ان نبدأ في تفسير هذه السورة الكريمة تعلينا اولا أن ننظر أو أن نعرف في أي مكان مكان نزلت هذه السورة المباركة نزلت في مك ودائما تقرأ في بداية كل سورة أن هذه السورة مكية أو مدنية فأولا علينا أن نتعرف على ضوابط المكي والمدني كما عرفه علماء التفسير وعلماء علوم القرآن الكريم يعني إيه مكي أو يعني إيه مدني ممكن بيعني بصورة مبسطة كل إنسان يفهم أن المقصود بالمكي هو ما نزل بمك والمقصود بالمدني ما نزل بالمدينة وخلاص وانتهى الأمر هذا الأمر مقبول من من, من الإنسان العادي ولكن إذا أصبحت إنسان متخصص وتدرس علم التفسير وعلوم القرآن فلا بد أن تقف على حقيقة هذه الضوابط. تعرف إيه المقصود بالمكي وإيه المقصود بالمدني، وإزاي العلماء لما اختلفوا رجحوا شيء معين. إيه هو الشيء الراجح في هذا الأمر؟ للعلماء اصطلاحات كثيرة في تعرف المكي والمدني. فمنهم من قال أن المقصود بالقرآن المكي هو ما كان خطابا لأهل مكة المقصود بالقرآن المكي هو ما كان خطابا لأهل مكة وعلى هذا فكل آية أو كل سورة اجتملت على قوله تعالى يا أيها الناس فهي سورة مكية وألحقوا بها به. بيا بني آدم برضو الآية اللي بدأت بيا بني آدم الحقوها بيا أيها الناس والاثنين دول يبويه حكموا عليهم بأن كل سورة اجتملت على, على آية بدأت بيا أيها الناس أو يا بني آدم بأنها سورة مكية وقالوا عن القرآن المدني هو ما نزل أو ما كان خطابا لأهل المدينة وعلى هذا فكل آية أو كل سورة اجتملت على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في بداية الآية فهذا دليل على أنها مدنية هكذا قالوا ولكن هل هذا الكلام هو الكلام النهائي والفيصل لا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 <تصفيق> تمام ورا ايه تايمر مش برضه <تصفيق> كان تمام يبقى نستطيع ان نقول ان هذا التعريف ليس تعريفا ضابط ولا حصر يعني لا حصر لنا الامور كلها ولا ولا ضبط لنا هذه هذه الامور بقاعده معينه بدليل ايه كما قال الزميل الفاضل أن سورة البقرة هذه باتفاق سورة مدنية ورغم ذلك اشتملت على آية مثل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقو طب ما هي الآية بدأ بيا أيها الناس ورغم ذلك فهي آية مدنية ووقعت في سورة مدنية يبا تعريف الناس اللي هم بي بي بي بيقولوا لنا أن المقصود بالقرآن المكي هو ما كان خطاب لأهل مكة ويكون مشتمل على أيه الناس يبى بان بطلانه كده وأوضاعه. صح كده المصطلح؟ خذوا منكم مهلة لسه بس لما ننتهي من موضوع لو في أي حد ليه أي استفسار أو أي تعليق يبى يتفضل به بس إيه مهلة انتظر قليل. لما ننتهي من التعريفات والضوابط وخرج مفترضاتي، عيبان لك كل التعسيس عنه. وبرضو في صورة زي صورة الحج دي هي صورة مكية مدنية صورة الحج ها؟ طيب خلينا, خلينا نقدرها وحدة وحدة مش عايزين برضو نسبخ الأحداث قالوا أن هذا التعريف غير ضابط وغير حاصل بدليل ان فيه صور مدنيه اشتملت على ايه اشتملت على ايات بدات بقوله تعالى يا ايها الناس وصوره زي سوره النساء الصورة دي صوره ايه مدنيه وربنا افتتحها بايه يا ايها الناس اعبدوا ربكم تمام أشياء نعرف ان التعريف ده هو تعريف مرجوح وليس راجح ده الشيء الأول فيه يبقى هذا الكلام غير ضابط ولا حاصر فإن هناك آيات نزلت لم تصدر بأحدهما نحو قوله تعالى يا أيها النبي التق الله فيه برضو آيات نزلت طبعا هو الزحفين دي زي الآية أو الصورة التي بدأت بقول الله تعالى يا أيها النبي التق الله لو حبينا نصنفها مثلا أنحطوها مع القرآن المدني ولا مع القرآن المكي طيب مثلا آية تاني إذا جاءك المنافقون لم تبدأ بيا أيها الذين آمنوا ولا بيا أيها الناس إلى أي الصنفين نضف هذه الآية الكريمة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 وصورة الحج سورة مكية ورغم ذلك اشتملت على يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم ولكن إذا قيل أن المقصود بذلك الكثير الغالب فيكون هذا التعريف مقبوض يعني الكثير الغالب من الآيات تعطي يا أيها الناس أنها مكية والكثير الغالب من الآيات يا أيها الذين آمنوا أنها مدنية يبا احنا عرفنا ليه التعريف دهوت او ليه الضابط دهوت او ليه المصطلح دهوت غير مخبول بين علماء التفسير ليه لانه غير ضابط وغير حاصر بدليل ان فيه بعض الصور مدنية وبدد بيا ايها الناس وبعد الصور مكية واشتملت على قوله تعالى يا ايها الذين امن تمام ننتقل للتعريف اللي بعد منه قالوا وهو تعريف الراجح قالوا أن القرآن المكي هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حتى ولو نزل في أماكن غير مك والقرآن المدني هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجره حتى ولو لم ينزل فين في المدينة ذاته في أماكن تاني فإن هذا التعريف ارتضاه جميع العلماء ده بقى التعريف أو الضابط أو المصطلح اللي ارتضاه العلماء في تعريف القرآن المكي والقرآن المدني القرآن المكي هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة والمدني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة خذ بالك برضو في بعض التفصيل في هذا الامر فمثلا آية زي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دي الآية دهية ده آية مدنية ورغم ذلك هي نزلة فين نزلت في مكة في حجة الوداع في يوم الجمعة يبقى كده الضابط دهوة الضابط سليم وصحيح يعني دهية آية مدنية ولكنها نزلت بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك محسوبة ومصنفة من إيه؟ من آياته المدنيه وبرضو آية تانية نزلت في جوف الكعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا تعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل شوف الآية ده هي آية مدنية هي. ورغم ذلك نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ولكن في تصنيفه هي, هي ايه ايه ايه, ايه لا المقصد من الكلام ده هو اللي انت, من انت, انت بتعرف الضوابط التي وضعها علماء التفسير التي وضعها علماء التفسير في تحديد المكي والمدني انك انت تعرفوا ازاي لا لا هي محطوطة طبعا ده الناس اللي حط الكلام ده مين واللي حط الضوابط ده مين اللي هم الصحابة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطرق الى هذا الامر ليه ليه ان الناس مكنش بي حاجة اي ليه أما معرفة المكي والمدني المصدر الأساسي بتاعه كان الصحابة والتابعين طبعا الصحابة دول كانوا زي ما تكلمنا أكثر من مرة وذكرنا أنهم النزول الوح وليس بعد العيان بيان كما يقال واحد شاف بل يساعة تشرح له وتبين له ده هو شاف بعينه ليس بعد العيان بيان طيب إيه الفائدة من معرفة أو من تحديد المكي والمدني إيه اللي بيعود على الإنسان من معرفة المكة والمدني اتفضل الله يفتح عليك أول شيء معرفة الناسخ والمنسوخ. بمعنى إيه بمعنى لو تطرق الإنسان إلى حكم ما ووجد فيه أكثر من آية وجد فيه مثلا أيتين الأولى أو الثانية مخالفة لحكم الأولى، فبأيهما يأخذ بالأولى ولا بالتاني؟ فلو كان هو يعلم أن الأولى نزلت بمكة والثانية نزلت بالمدينة، لا أخذ بالثانية هو عالم أنها نسخة للإيه للأولى، لأن لأسبق في نزول القرآن لله، قرآن المكة هي بديه أول نقطة. النقطة الثانية لتطمئن النفوس وتتثبت وتعلم أن هذا القرآن وصل إلينا بكل سلامة ولم تتطرق إليه أي يد بالتحريف أو التغيير أو التبديل نعم حاضر أنا أعيد مرة واثنين احنا ما من بقول يعني لتثق النفس وتطمئن وتعلم جيدا بسلامة هذا القرآن الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. يعني تخيل مدى حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم حتى في بداية الوحي في بداية نزول الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شيء غير القرآن ليه عشان خاطر ما يحصلش اختلاط بين القرآن وبين السنة ناس أميين وعدد الكتب اللي فيهم بسيط فخش النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر خاف انهم يكتبوا ورامنوا الحديث فيحصل لابس عند أحدهم من, من قرآن ولا سنة يحصل اختلاط بتظهر هنا مشكلة فعالجها النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم ومن أول واحد. ونهاهم عن كتابة اي شيء غير غير القرآن شوف مدى من القرآن الكريم لما بقى الامر بعد ذلك الصحابة تعلموا القراءة والكتابة وزال هذا الخوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بايه بكتابة الحديث النبوي الشريف التثبت و... ولنعلم جيدا أن القرآن الكريم وصل إلينا بطريقة سليمة وأنه لم يتطرق إليه أي تحريب شوف سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الرجل الذي يقسم في أول كلامه ويقول والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من القرآن إلا وأنا أعلم أين نزل وما نزل, نزل آية من القرآن إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولو أني أعلم أن أحدا من أهل الأرض أعلم مني بكتاب الله تصل إليه الإبل لذهبت إليه أي سوره أي هو عرف هي نزلت فيه وأي آية هو عرف نزلت في مين ثم يقسم ويقول ولو أعلم أن احدا من أهل هذه الأرض أعلم مني بكتاب الله عز وجل تصل إليه الإبل لذهبت إليه ليه ليتعلم رغم أنه تتلمذ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاين نزول الوحي وهو من المفسرين العظام المعدودين يعني العلماء لما قالوا برع من المفسرين عشر وذكروا الاربعه الى الخلفاء الراشدين الاربعه ثم ذكروا من اولهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ورغم ذلك ليقسم لو كنت أعرف ان في واحد اعلم مني بكتاب الله تصل اليه ليبل اللي هي كانت الوسيله المتاحه في ذاك الوقت لذهبت اليه يبدي الدليل على مدى تفقد الصحابة ومدى علمهم بالقرآن الكريم وبأسباب نزوله يبدو الحشتين الإنسان بيعرفهم أو دي الحشتين دول اللي الفايدة من معرفة المكي والمدني الأمر دول. تمام طيب إيه الضوابط الضوابط اللي إحنا من خلاله نتعرف على المكي والمدني؟ العلماء كده وضعوا بعض العلامات وبعض الضوابط سيب بقى من الحالات اللي كنا عارفينها زمان بيا منوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس دي اول شيء كان كل واحد عارفها صح قالوا ان كل ايه او كل سوره اشتملت على كلمه كلا فهي مكيه ليه لان كلمه كلا ديت كلمه رد وزجر وهي لا تناسب الا اهل مكه اهل الكفر والعناد يبقى كل سورة اجتملت على كلمة كلا فهي سورة مكية دي واحد اتنين قالوا أن كل سورة اجتملت على قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية وكل سورة اجتملت على قصة آدم عليه السلام وإبليس فهي مكية نحن نعيد الكلام ده مرة واثنين وثلاثة أنا من مليش فكرة من العادة أهم شيء أن احنا نخرج من المحاضرة بفاين يبقى أول شيء كل سورة اشتملت على كلمة كلا وهي كلمة ردع وزجر فهي مكيه وكل سوره اشتملت على قصص الانبياء وقصص الامم السابقة فهي مكية وكل سوره اشتملت على قصة ادم عليه السلام وابليس فهي مكيه وكل سورة بدأت بحروف الهجاء لألف لام ميم ألف لام را فهي أيضا مكية إلا في خلاف في سورة الرعد هل هي مكية أم مدنية الرعد أما بقية السور كل السور التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بحروف الهجاء فهي مكية بلا خلاف كل صورة ما عدا سورة البقره وسورة الرعد. الر البقرة ذيك الكلام فيها مانهي ولكن الرعد فيها خلاف. تمام؟ تاني تاني تاني الكلام. ما عدا البقره البقرة والعمران والراعد في خلاف. تاني تاني الكلام ده تاني تاني تاني كل صورة بدأت. بحروف الهجاء فهي مكية إلا صورة البقرة وآل عمران وخلاف فرات يبقى الكلام المتيقن والكلام اللي هو نهائي ما عدا صورة البقرة وآل عمران أما بقية الصور فهي مكية التي بدأ بحروف الهجاء يبقى لنا المدني كل صورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، طب عامةً طبعا عامةً الصور اللي هي تسمى بصور, بصور المفصل اللي هي من أول حجرات إلى نهاية القرآن الكريم غالبا دي كتجتمع على ذكر الجنة والنار دية من الصور اللي هي المكية، تمام؟ وبرضه من ضمن الضوابط بها أيها الناس وإياك الذين ولكن في كثير الغالي وان على التخويف وما يزق برضوا فمن فمن الايه فمن الصور المكية بس أنا بجيب لك يعني الضوابط التي اتفق عليها العلماء الضوابط التي اتفق عليها العلماء ثم ننتقل إلى ضوابط القرآن المدني أو الوحدة قال فضل لأما كل المك زي أحنا نقول لحضرتك نقول لحضرتك نقول لحضرتك لو إحنا ذكرنا سورة الأنعام لو إحنا خدنا بالتعريف الأولاني حتى تحتار في بداية سورة الأنعام بدأت بالحمد لله مفاشي يا أيها الذين أمنوا ويا أيها الناس بس في بداية ولكن أنا أقول لك أن الحروف الهجائية السور التي بدأت بالحروف الهجائية فهي سور فهي سور مكية بلا خلاف معدا صورة البقرة والأمراء والرعد على خلاف على خلاف تمام وصل يبقى ننتقل من القرآن نعم ضابط الأربعة كل ما اشتركش أخذ بك بس ما تفهمش الكلام معكوس اقول كل آية كل صورة اجتملت على كلمة كلا فهي ملكية بس والباق مش معنى انه مفهاش كلا دي بالمدني اجتملت على قصص الأنبياء فيها قصص الأنبياء فيها قصص الأنبياء, فيها قصص الأنبياء. فيها قصص الأنبياء. ماشي دب أيو دب فيها قصص كثير من القصص الأنبياء بكل صورة اجتمعت على قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة هي أيضا مكية ماشي يعني معنى الكلام إنك أنت الضابط ذي ما ينطبقش عليها يبلي عندك اللي بعد منه عندك اللي بعدي تمام مش ضروري كل صورة يتفق فيها الأربعة لا لو ضابط واحد فقط زي مثلا سورة النبأ دي دي صورة مكية لا حتى فيها كلمة كلا بس ما فيهاش بقيت الايه الضوابط هل هي بدات بالحروف اللي هل هي اشتملت على قص الانبياء والام السابقه طبعا لا تمام يبقى ننتقل الى ضوابط القران المدني واحد كل سوره اشتملت على الحدود والفرائض فهي سوره مدنيه كل سوره فيها دعوه إلى الجهاد وبيان احكامه فهي صورة مدنية الجهاد دعوة إلى الجهاد وأحكامه وبعين أحكامه يعني فهي مدنية وكل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا صورة العنكبوت كل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا صورة العنكبوت كيف كده انتهينا من تعريف المكي والمدني والضوابط والفايدة بمعرفته طب ما اصدر بكي ضابط المدني ضابط المدني ثلاث ضوابط مش كتير يعني الصور التي اجتملت على الفرائض والأحكام دي مدني الصور التي اجتملت على بيان الجهاد وبيان أحكامه فهي مدنية السورة كل سوره فيها ذكر المنافقين فهي مدنية معدى صورة الإيه؟ العنكبوت طب ايه المصدر بتعني ايه المصدر الاساسي في معرفة المكي والمدني هو الرسول ام الصحابة المصدر الاساسي لمعرفة المكي والمدني هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا المكي والمدني ليه؟ لأن الصحابة في ذاك الوقت لم يكونوا في حاجة إلى هذا الأمر لأنه كما قلنا هم قد عاينوا نزول الوحي وليس بعد الايه؟ العيان بيان ننتقل يقول مقدمة عشان خاطر نعرف لما نقرأ كذا في كلمة ملكية أو مدنية في بداية الصورة نعرف نحدد نبدا بعد ذلك في تفسير هذه السوره الكريمه اللي هي سوره ايه او النبأ سوره عمه او النبأ ان شاء الله ده دل لحد دلوقتي ما لم يظهر تغيير او زياده او نقصان هذه السوره تكلمت عن اي شيء عن اي شيء تحدثت هذه السوره الكريمه ايه تاني طبعا الكلام ده كله صحيح الكلام دي كله ان شاء الله صحيح هذه السورة الكريمة اول ما بدأت تكلمت عن البعث لان هؤلاء المشركين اللي هم أهل مكة اللي هم المخاطبون والمقصودون في بداية هذه الصورة الكريمة لما بدأت الصورة الكريمة بقول الله تعالى عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون يبقى هم كانوا ينكرون البعث فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم ويرد عليهم ببيان دلائل قدرته في هذا الكون ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وعدد هذه النعم وهذه المخلوقات التي لا تقل في أهميتها ومكانها وخلقها عن البعض فما دام أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق هذه الأمور فهو اقدر على الايه على بعثكم وعلى حسابكم يوم القيامه الحديث عن البعث ومجادله من منكريه وإثبات الحجة عليهم باظهار ايه دلائل قدره الله سبحانه وتعالى بانه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ثم بينت السورة بعد ذلك ايه حال هؤلاء في الاخره يبقى ما بدات بدات بموقفهم في الدنيا ثم بينت حالهم في الاخره بان لهم جهنم وان لهم حميم وان لهم غساق وانهم يعذبون في الاخره ثم بين الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين ان للمتقين مفاز شوف المحاور الثلاثه ولا الاربعه دول اللي بي اللي بتتحدث عنهم الكريمة من بدايتها إلى نهايتها شبك مدى التناسب والتناسق بين الآيات لما انتهى عن الحديث عن البعث. ثم بدأ في بيان دلال قدره الله اتعرف جلقت واحد ايه علاقة الم نجعل ارض من هذا بما قبله انت ناسن ان ربنا سبحانه وتعالى في البداية بيتحدث عن الناس انكروا البعث أتى لهم بأمور تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى فإذا كان الله عز وجل قادر على خلق هذه الأمور أليس سبحانه وتعالى قادر على بعثكم مرة ثانية ده المرة الأولى خلقكم من العدم والمرة الثانية كان حتى في دليل على عليه على وجودكم اللي هو عجب ليه الذنب كما أخبر الحديث الصحيح في البخاري سنذكره فيما بعد إن شاء الله ولكن عندما تبدا الصوره بقوله تعالى عما يتساءلون كلمه عما دي اصلها ايه عن ما حرف جر دخل على ما الاستفهاميه عن ما فعن أي شيء هم يتساءلون عن النبأ العظيم ولكن معنى هذا الاستفهام هو التفخيم والتعظيم لشأن هذا اليوم التفخيم والتعظيم من من؟ خذوا معنى هذا الاستفهام معنى التعظيم والتفخيم لشأن هذا اليوم العظيم اللي هو يوم يوم البعث يوم القيامة يوم الفصل اليوم الموعود لهم مسميات كثيرة في القرآن الكريم يوم القيامة يبقى المقصود من هذا الاستفهام والتفخيم والتعظيم لشأن هذا اليوم تمام طيب هما كانوا بيسألوا عنه مين ربما كان الحديث يدور بينهم هما بيسألوا بعضي هما كانوا بيسألوا بعضي اللي هما مين اللي مقصود بالحديث هنا مين اللي هما أهل مكة بس نأخذ بالكم الكلام سهل وبسيط بس يعني عزيزني أن نستحضروا الزهد لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بقوله تعالى عما يتساءل قلنا أن أصل هذه الكلمة عن ما حرف جر دخل ما الاستفهاميه عما يتساءلون عن النبأ العظيم قلنا أن المقصود بهذا الاستفهام هو التفخيم والتعظيم لشأن هذا اليوم النبأ العظيم اللي هو إيه اللي هو يوم البعث يوم القيامة شيء عظيم مفخم له مكانته وعظمه وجلاله عند الله سبحانه وتعالى لأنه نهاية الدنيا ونهاية المخلوقات وبداية إيه وبداية الآخرة نهاية شيء وبداية أشياء نهاية الخلائق وبداية إيه يوم القيامة وهو يوم الحساب كما يبعمى يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون قلنا أنهم كانوا يتساءلون أهل مكة يتساءلون فيما بينهم ولكن لسائل أن يسأل ممكن واحد يسأل سؤال بقول لك الذي هم فيه مختلفون إحنا ذو بنتحدث عن أهل مكة هل كان فيه منهم حد كان يؤمن بيوم البعث أو يوم القيامة دام إن فيه خلاف في شيء يبقى فيه إنسان أو فيه مجموعة بتثبت وفي مجموعة بإيه؟ بتنفي قالوا كانوا ينقسمون الى فريقين منهم من كان ينكر البعث انكارا شديدا ينكر انكار تام كان بيقول فيش بعث نهائي وكان منهم فريق بيتردد او يشك في حدوث البعث يبقى الفريق الاول كان بيعمل ايه او كان بيعتقد ايه الإنكار الكامل والمجموعة الثانية كانت تشك وتتردد يبا فيه دليل كلمة يختلفون أفادت أن في مجموعة منهم كانت تنكر انكار تام والمجموعة الثانية كانت ايه كان المتردد وقال آخرون آخرون يعني من المفسرين قالوا أن الخطاب كان شامل للمسلمين وللكافرين ويكون معنى الاختلاف أن هؤلاء أو معنى الاستفهام أن استفهام المشركين كان على سبيل الإنكار والاستهزاء أما سؤال المسلمين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليستعدوا لهذا اليوم شفتوا ممكن الخطاب يكون لمين؟ وكون المقصود ايه والخطاب يكون لمين؟ وكون المقصود ايه هتالي كده حتا دي مش فاهمين مش مركزين معايا فيها كده. ها المقصد المقصود من هذا السؤال ايه الاستعداد الاستعداد لهذا اليوم يبقى يمكن يمكن ان يكون الخطاب للكافرين فقط ويختلفون دهية الاختلاف فيهم بأن منهم مجموعة, مجموعة تنكر البعث انكارا تاما تمام بزن. ويمكن والمجموعة الثانية تكون مترددة أو شك في موضوع البعث عامة هو, هو الرأي الراجح أن الخطاب لأهل مكة ولكن هناك آراء تانية فبنحب برضو نذكرها لك من باب المعرفة والتوسع مش أكثر يعني. ماشي لأن طبعا التفسير ده بالنسبه للناس المفسرين كما قلنا أنه مجتهدين للمصيب فيهم أجران وللمخطئ أجر واحد وفيش حد بيتعمد الخطأ في القرآن الكريم وقالوا يمكن أن يكون الخطاب للمسلمين وللكافرين طب يكون المسلمين هيكونوا بيسألوا ليه؟ للاستعداد للاستعداد. والناس المشركين بيسألوا ليه؟ للاستئذان. تمام؟ ننتقل للي بعده. يبقى عن النبأ العظيم بيان للشان المفخم المعظم الذي هم فيه مختلفون. كلمه كلا. اه قلنا بنتكلم على من شوي كل كلمه زجر وردع لهؤلاء وهي بحق تتناسب مع هذه العقول التي لا تتدبر ولا تتفكر فناسبها هذا اللفظ ولذلك العلماء لما لما وضعوا الضوابط قالوا ان كلمه كل صوره اشتملت على كلمه كلا هي تعارض فهي مكية لننا تتناسب مع مين تتناسب مع حال أهل مكة لهم المشركين الذين ينكرون البعث بل وينكرون جملة بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا كلمة ردع وزجر للمتسائلين هزؤا كلا إيه سيعلمون وعيد لهم بانهم سوف يعلمون ان ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق وواقع لا محاله يبقى ربنا لما بيقول كلا سيعلمون هيعلموا حت... ايه هيعلموا في الاخره ان الشيء الذي هم مستهزئين به فهو واقع وانه حق وانه واقع لا محاله ثم كرر الله سبحانه وتعالى هذا الزجر بقوله ثم كلا سوف يعلمون إيه اللي أفادوا حرف العطف الوث... ثم ده ثم دليل على أن الردع والزجر الثاني أشد وأبلغ من الأول كلا سيعلمون ثم كلا سوف يعلمون إبارات التانية دهوت أبلغ من الأول وأشد على هؤلاء وهو أيضا وعيد وعيد شديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم في الآخرة بسبب انكارهم للبعث وبسبب عدم تصديقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ألم نجعل الأرض مهادة ربما يظن الإنسان قضل هل المراجعة والراجعة والسلمة السلمة يفيد من البالي الأوليين كان خاص بالتحرين بس يشير من الآن بالتحرين بأهل مكة ولا بوعي بوعي لا معاديه يعني كلمة كل ديت وهي خص بالكفار يرجح أن القول الراجح لو قال الجمور إذا كنت لك ده قول الجمهور والقول الراجح أن هذا الخطاب لأهل مكة لأهل, لأهل مكة من الكفار, مم الكفار مم آه من الكفار ولكن بعض المفسرين مجتهدين برضو وله وجهته قال يمكن أن يكون الخطاب لكذا وكذا عشان كلمة مختلفون ده اللي دخلت المعاني الزيدة دي كلمة مختلفون تمام يبقى لم نجعل الأرض مهادة ربما يظن الإنسان أن هذا الكلام كلام جديد وممكن إنسان يسئل سؤال ما علاقة هذه الآية بما قبله احنا في الأول بنتحدث عن ناس منكرين للبعث ايجاب السماوات والأرض والنبت والجنة وميلا. ايجاب الكلام دي ايه جاب الكلام ده معاك فالله سبحانه وتعالى في بدايه السوره الكريمه يتحدث عن حال هؤلاء الذين ينكرون البعث فما دام ان الحال أو بداية السورة تتحدث عن ناس منكرين للبعث فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسوق لهم بالدليل القاطع والحجة الواضحة التي لا مراء فيها ويبين لهم كمال قدرته فبين سبحانه وتعالى لنا هذه الأمور أو هذه المخلوقات التي خلقها لتدلل على دلائل كمال قدرته سبحانه وتعالى في هذا الكون وأن الذي خلق الأرض ومهدها وخلق للإنسان ما يحتاجه في هذه الدنيا وخلق الجبال وجعلها راسيات فالله عز وجل قادر على أن يبعثكم مرة ثانية ويحاسبكم تمام المعنى وصل ولا نعيد الكلام تاني يعني من باب يعني المناسبه بين المناسبة بين الصور فديت برضه المناسبه بين الايات بمعنى ان فيش كلام بياتي كده منفصل لوحده ياتي الكلام منصب وقائم على سابقه يبقى المعنى معانا ايه المعنى معانا متصل فإن قلت كيف اتصل به قوله ألم نجعل الأرض مهادا قلت لما أنكروا البعث قيل لهم انظروا إلى دلائل قدرة الله عز وجل في خلق هذه المخلوقات العجيبة فالذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم ليوم لا ريب فيه وهو يوم الحساب طيب ألم نجعل الأرض مهادا يعني إيه مهادا يعني مهد المهد دي يعني جعلها مفروشة مبسوطة يستطيع الإنسان أن يمشي عليه تخيل كده لو كانت الأرض دي كلها كده زي الجبال السلاسل وما إلى ذلك مرتفعات ومنخفضات وتلال وما إلى ذلك هل يستطيع الإنسان أن يعيش على مثل هذه الأرض أو على مثل هذه النوعية من الأرض طبعا لا ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ان جعل هذه الأرض مبسوطة ليسهل على الإنسان أن يعيش عليه والجبال اللي انت شايفها ديها تشاهقة ومرتفعة لها فوائد عظيمة فهي التي بسببها وبفضلها والفضل لله عز وجل أنها تثبت تثبت الأرض أوتاد تعرفين الوتد اللي هو زي... تعرفين الخشب خشب. موضوع في الأرض ويظهر منها شيء قليل حد بشوف الخيام اللي هي بتضرب في الشوارع وما إلى ذلك انت عارفين بيوت العرب حد شاف بيوت العرب اللي هي المنقماش و... انت عارفين الخيام والسرادقات اللي تقام في الشوارع وما إلى ذلك اكيد انت بتشكوها زي حالات ولا انت منين ديت كده لو... مهم خلينا في ديت خلينا في ديمس ديت يمكن ان, أن... أن تقام بنفسها كده بدون ان يشد تشد ب... بحبال وتثبت بأوتات لا يمكن فكذلك هذه الأرض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستقر وتكون على مثل هذه الهيئة إلا بالجبال التي جعلها الله سبحانه وتعالى متبتة الأرض وجعلها إيه؟ أوتادة يبا مهادا فراشا لأنها لهم كالمهد للصبي الصغير زي الفر... الفرش, الفرش كده اللي, بي... اللي بتفرش الأم لمين لطفلها الصغير وثبتها الله سبحانه وتعالى بالجبال كما يثبت البيت بالأوتاد. ثم قال: وخلقناكم أزواجًا. بعدد لنا الأمور التي تدل على دلائل إيه؟ وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواجًا أزواجًا يعني إيه؟ أصناف أصناف متعددة لو الذكر والأنثى. فهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وبقاء على النوع ايا كان سواء كان إنسان أو حيوان أو طيور ثم قال سبحانه وجعلنا نومكم سباتا يعني ايه سباتا السبت هو الشيء المقطوع اللي هو القطع يعني ومعنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى جعل النوم لنا ليقطع التعب والمشقة فبمجرد أن ينام الإنسان قدر من الوقت أو مقدار من الوقت فبعدها يقوم نشيطا ويترك التعب وراء ظهره. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بمعنى كلمة سبادية معنى السبت يعني القطع لأن النوم يقطع الايه التعب والمشقة وبعدها يبدأ الإنسان في, ايه في وقته هو نشيط يعني زي ما الموت بيقطع يقطع الحياة فكذلك النوم يقطع التعب والمشقة يبقى وجعل أن الله عز وجل جعل النوم لنا راحة من التعب وجعلنا نومكم سباتا السبت هو القطع لأن النوم يقطع التعب كما أن الموت يقطع الحياة وجعل النهار معاشا إبا الليل للراحة والنوم والنهار معاش ليسعى الإنسان على رزقه ولذلك سبحان الله لو الإنسان ما نمشي في ليلته وأراد أن يعوض النوم في نهاره يعني لا يمكن أن يتساوى نوم الليل بنوم النهار لأن الليل ربنا سبحانه وتعالى من طبيعة الحال جعله للراحة والنهار جعله الله سبحانه وتعالى للحركة ولتحصيل الرزق وجعلنا النهار معاشا أي وقت معاش تستيقظون فيه وتتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم تب كلمة لباسا تفيد ايه كما بكلمة لباس ديت تدل على الستر فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا أو أراد, أو أراد الإنسان أن يستتر من عدوه يمكن له أن يستتر منه بالليل وإذا أراد الإنسان أن يقوم بفعل شيء لا يريد أن يطلع أحد عليه فيمكن له أن يفعله بالإيه؟ بالليل. فسبحان الله. فسبحان من جعل النهار ليعيش الإنسان فيه ويسعى على رزقه، وجعل لنا الليل ليسكن فيه الإنسان. صدق. ليسكن فيه الإنسان وينام ويستقر ويخرج من تعبه ومشقة يوم. يبلباسا يسركم عن العيون إذا أردتم هربا من عدو. او اخفاء شيء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الامور ثم بين الله سبحانه وتعالى ايضا من كمال قدرة الله شوف السماوات بناء هذه السماوات فاذا ما نظر الانسان الى ما في هذا الكون من امور عجيبة وامور غريبة كلها تدلل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فالسماء مع اتساعها هل رأينا فيها من ميول في, في أماكن هل رأينا فيها من تشققات هل تغيرت بسبب مرور الأزمان عليها واختلاف المناخ سبحان الله رغم أنها سبع سماوات أولى فثانية فسالسة فرابعة فخامسة فسادسة فسبعة ورغم ذلك فهي من صنع الله سبحانه وتعالى الذي أدقنا كل سبحان الله صنع الله دي كلها أمور ربنا سبحانه وتعالى ببينها لنا ليبين لنا كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون يبن هو خلق الأرض وسبتها بالجبان وجعل النهار للإنسان معاش وجعل الليل له لباس ثم بنى السماوات السبع وما فيها من أمور عجيبة أليس بقادر على أن يبعثكم مرة ثانية للحساب واليقاب وللثواب بلا فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء يبقى سبع سماوات شدادا جمع شديدة يعني محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الازمان وجعل لنا الشمس جعلها ايه جعلها لنا ضياءا ونورا نورا وهاجا جمعت بين ايه جمعت بين النور في تلألؤها وجمعت أيضا بين الحرارة النافعة التي يحتاج إليها الإنسان ويحتاج إليها النبات فبدونها لا يستطيع الإنسان أن يعيش وبدونها لا يظهر على كوكب الأرض نبات نافع يعني مثلا تخيل كده لو على مدار فصول السنة الجو ممطر او الجو بارد هل جميع الزراعات الموجوده في الوقت الحالي ممكن انها تنفع في هذه في الظروف طبعا لا لابد كل فصل من هذه الفصول له زروع معينة وثمار معينة تنفع فيها هي الله سبحانه وتعالى لها الايه الجو المناسب ده كله من إيه؟ من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون يبشدادا جمع شديدة يعني محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الأزمان وهاجا متلألئا وقادا يعني جمعت بين التلألؤ بضوئها والتوقد بحرها ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل لنا من السماء ماء من السحاب اللي هي المعصرات اللي هي الايه السحاب تحمل المطر بقدرة الله سبحانه وتعالى ويسوقه الله عز وجل بقدرته عن طريق الرياح إلى الأماكن التي تحتاج إلى هذا المطر فتنزل فيه بقدرة الله عز وجل فمن الذي كون هذه السحب ومن الذي ساقها إلى الأماكن التي تحتاج إليها هو الله سبحانه وتعالى الذي يقول لشيء فيقوم. يبقى هي يسحاب إذا أعصرت من خلال الرياح فتُمطر. سجاجا يعني منصبا بكثرة. الماء السجاج اللي هو الماء اللي المنصب بكثرة يبقى يكون المعنى. من بداية الصورة بقى المعنى عشان خاطر المعنى الإجمالي للصورة المباركة من بدايته إلى إلهن فالله سبحانه وتعالى يبين لنا حال هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث والذين يتساءلون فيما بينهم استهزاءا. يتساءلون فيما بينهم استهزاء يبين الله عز وجل ويسوق لهم من الأمور المادية التي يعاينها الإنسان ويراها بعينه ويبين لهم دلائل قدرته في خلق الأرض وفي خلق السماوات وما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ليكون معينا للإنسان على المعيشة فجعل له النهار معاشا وجعل له الليل ليستتر فيه ولينام فيه من ايه من تعبه ثم بين الله عز وجل لنا ايضا من بيان كمال قدرته أن الله عز وجل كون السحب في السماء وجعلها ممتلئه بالماء وجعل الريح يسوقها بقدرة الله عز وجل إلى الأماكن التي تحتاج إلى, إيه؟ إلى هذا المطر فتنتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى لبدأ المعنى الإجمالي للآيات إلى, إيه؟ إلى هذه الآية الكريمة المبارئة ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقات. يعني إيه؟, ايه هو المقصود بيوم الفصل اللي هو يوم القيامة اختلاف المسميات بشكل يوم الفصل هو يوم القيامة المعاد الصاخة الطامة كلها مسميات المقصود بها إيه؟ هو يوم القيامة يوم واحد ولكن كثرة المسميات دليل على ايه على عظم ومكانة هذا اليوم يوم الفصل لأن الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين الخلائق كان ميغة يعني كان يوم محدد ومعلوم وموقوت عند الله سبحانه وتعالى فهو من الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها إن الله عنده علم الساعه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى رغم أن له أمارات وعلامات صغرى وكبرى حتى وإن ظهرت لا يستطيع الإنسان مهما بلغ. لا يستطيع الإنسان مهما بلغ من من من حكمة ومن ذكاء أن يحدد هذا اليوم العظيم الذي استأثره الله سبحانه وتعالى بعلمه لبئن يوم الفصل كان ميقاتا يوم مؤقت محدد معلوم في علم الله لا يعلم وقته إلا الله عز وجل. فهو عنده تنتهي الدنيا وتنتهي أعمار الخلائق يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج إيه هو الصور البوق قالوا أن الله عز وجل خلق بوقا عظيما ووكل به ملك اللي هو مين إسرافين فإذا ما أمره الله سبحانه وتعالى بالنفخة الأولى سعق كل من في السماوات ومن في الأرض اللي هي نفقة الأولى اللي تنتهي فيها الدنيا والنفقة الثانية اللي هي إيه اللي هي البعث بقى للحساب يبقى هذا الملك موكل من الله سبحانه وتعالى بالنفخ. فإذا ما أمره الله عز وجل بالنفخ في هذا البوق فنفخ فتسعق جميع المخلوقات دي في أول مرة والنفقة الثانية الجميع يخرجون من قبورهم أفواجا للايه؟ للموقف العظيم وللحساب وللجزاء ولذلك يقول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا من القبور إلى الموقف جماعات أمما كل أمة مع إمامهم قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم في صورة وقال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال ما بين النفختين أربعون فقالوا يا رسول الله أربعون, أربعون يوما فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أأربعون شهرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أأربعون سنة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء مطر الراني فتنبتون كما ينبت البقل فضل. الناس بتنبت من قبورها وترجع لحالتها الأولى كما تنبت الزروع بهذا الماء فكل شيء من جسد الإنسان قد بلى وانتهى إلا إيه عجب الذنب, الذنب. فهذا هو الذي يبقى من الإنسان ومنه يعود الإنسان مرة ثانية ويخلق من هذا الايه العجب. يبقى إبارة إبارة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إن يوم الفصل كان ميقاتا يعني يوم معلوم محدد عند الله سبحانه وتعالى استأثر الله عز وجل بعلمه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قلنا أن كلمة الصور اللي هي الايه البوق الموكل بيه سيدنا مين اللي هو موكل بيه مين اسرافيل عليه السلام بيقول يا سيدنا عبي. فتاتون افواجا اي جماعات يخرج الناس من قبورهم جماعات للموقف العظيم للحساب وفتحت السماء فكانت ابوابا وفتحت وقرأ وفُتِحت مبالغ فيه في كثرة الأبواب. فالسماوات إذا ما نظر الإنسان إليها وجدها أبواب كثيرة ومسالك متعددة بسبب إيه؟ نزول الملائكة وصعودها. يبقى كثرة الأبواب دي الدليل على إيه؟ على نزول الملائكة وصعودها إلى السماء في هذا اليوم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الجبال رغم ارتفاع الجبال وضخامتها وصلابة أجزائها إلا أنه بمجرد أن يأمر الله عز وجل هذا الملك بأن ينفق في الصور تسير كالعهن المنفوش كالسراب الذي ينظر الإنسان إليه من مكان بعيد فيظن أنه إيه أنه مياه ولكن حقيقة الأمر أنه سراب لا شيء شيء لا حقيقة له في الجبال، رغم ضخامتها ورغم ارتفاعها ورغم ثقلها ولكن بمجرد أن ينفخ إسرافيل في البوق تسير على هذه العيه تتفتت وتسير يسألونك عن الإيه فقل ينسفها ربي نصف فهذه هي حقيقة الجبال عندما يأمر الله أو يأذن الله عز وجل بإيه بقيام الساعة وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا ربنا سبحانه وتعالى لما عدد الأمور التي تدل على كمال قدرته بين لنا مآل وحال هؤلاء في الآخرة. اللي هم مين منكرين البعد. إن جهنم كانت مرصادا يعني مكان ومأوى لهؤلاء. للطاغين مآبا إيه هو من هو الطاغية؟ الذي تجاوز الحد في المعصية. اللي بيتجاوز الحد في المعصية. لا يسمى إيه؟ طاغية. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا أي مسكا ومرصدا لهم لابتين فيها أحقاب كلمة لابتين دي تدل على إيه على المكس الطويل اولا ثم تمكن العذاب من هؤلاء الطوى والأحقاب هي المدة الطويلة الدهور والأزمنة المديدة التي لا تنتهي فعندما يحكم الله عز وجل بين الخلائق وينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فإن أهل النار يمكثون في النار إلى ما شاء الله بدون وقت معلوم ووقت محدد لابتين فيها احقابا ما حالهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما ما هو الحميم الحميم اللي هو الماء الساخن الذي يغلي البطون اللي هو لما بيشربه الانسان والعياذ بالله بيشوي الوجوه ويشوي ايه كل مكان مر عليه هذا الماء والغساق اللي هو الصديد والقيح العصاره القدرة التي تخرج نبدأ على فكرة الشرح ليه اكثر من طريقة الشرح شرح التفسير بالذات ليه اكثر من طريقة ممكن الطريقة اللي احنا مشيين بها دي اللي هي ايه اللي هي موضوعية من ناحية وتفصيلية من ناحية تانية ازاي يعني انا بنبين المعنى الاجمالي للآيات ثم بنتطرق الى كل جزئية وخاصة المفردات الصعبة بنبينه ويعني زي ما انا شاف ان انا في بعض الناس يمكن بتمل من كثرة الكلام مش عارف دي, دي, دي طريقة الطريقة التانية إحنا إن ممكن نبين معاني المفردات اللي الكلمات الغامضة. كان في حد بيسأل عن الحديث. بإمام البخاري في صحيحه. هنقرأه عليكم لو حد حب مثلا يكتب ويكتب. اللي هو. أوه. الحديث بقول إيه؟ قال الإمام البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت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 أخرجه الإمام البخاري في صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وعن مقدار المقدار بين النفخه الأولى والثانية فقال أربعون فقالوا يا رسول الله أربعون يوما فما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أربعون شهرا ثم أجاب النبي فقال أربعون سنة فما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بقدرته ينزل من السماء ماء وهو ما يسمى بماء الحياة زي الريح الليلة اللي بتأتي قبل قيام الساعة التي تقبض روح كل مسلم أو كل مؤمن ومؤمنة هذا الماء لما ينزل على الأرض بفضل الله عز وجل وقدرته تنبت الخلائق كما ينبت الزر ويخرجون جميعا من قبورهم لهذا الموقف العظيم ليفصل بينهم في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة مما تعد طبعا الطول القصر دي مسألة كذير عسب عمل إليه الإنسان في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة من المتعد المهم إذن نحن توقفنا في التفسير او في بيان المعاني عند قول الله تعالى وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقاب قلنا أن كلمة لابتين دي افادت إيه؟ المكثل الطويل ثم التمكن في, في العذاب وفي وقوع العذاب بهؤلاء وقالوا أن المقصود بأحقاب هي الأزمنة, الأزمنة الطويلة لأن هؤلاء المكتوب عليهم بالخلود في النار فالله سبحانه وتعالى لم يحدد لهم وقت معلوم ولا زمن محدد فهم لابثين فيها أبد الآبدين ولذلك في الحديث إذا قضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق ثم يأمر ملك الموت بأن يقبض روح جبريل فيفعل ثم بقية الملائكة فيفعل ثم يؤتى ثم روح نفسه فيفعل ثم يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح ثم ينادي الله عز وجل بقدرته ويقول يا أهل الجنة حياة فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت يعني الحديث الزوات برضو يفسر لنا إيه قوله تعالى لابثين فيها أحقاب يعني أزمنا طويلة ممتدة لا يعلم نهايتها إلا الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حالهم بقى في الآخرة أو حالهم في هذا في النار عاملين إيه بيقلوا يشربوا كيف تكون معاملة هؤلاء فهم في جهنم والعياذ بالله فيصل بهم الضمأ إلى أعلى درجته ولكن بسبب ما قدمت أيديهم فهم لا يذوقون بردا يعني ماء بارد ولا يسمعون كلام خير إلا حميما يعني ماء حار مغلي يفسد كل شيء مر عليه من جسد الإنسان إلا حميما وغساقا الغساق هو الدم والقيح والصديد وعصارة أهل النار التي تخرج منها من أجساد هؤلاء في وقت العذاب هي دية اللي هم بيشربوا منه عمثا يعني, يعني لو إحنا الحديث او الكلام هنا عن إيه عما يتناوله هؤلاء من شراب أو من طعام في هذا المكان. يبقى البرد دائما يطلق على ليه؟ على الماء البارد. البارد. وقد يكون برضو المراد منه أنهم لا ينالون قصة من الراحة. ما هو القصة من الراحة؟ يعني إنه هو برضو نفس المعنى بس مع اختلاف لي مع اختلاف اللفظ. تمام؟ بس احنا بنتكلم عن ظاهر الآية وعلى فكرة. أنت لو ذكرت لي ممكن يكون في الكلمة الواحدة أكثر من خمس ست معين بس فيه الاقوى اللي هو راي الجمهور وفيه الأضعف فالأضعف فالأضعف فالأضعف, فالأضعف, فالأضعف, فالأضعف, فالأضعف فأنت كلما يعني قوى الدليل بتاعك أو قوى المعنى بتاعك بيكون أفضل لك إنت حتى كمعلومة إذا تخد الإنسان بيأخذ برأي الراجح ولا الرأي المرجوح الراجح المرجوح هو الضعيف يعني الرأي القوي والرأي الضعيف القوي، ولذلك لما لما نذكر أكثر من رأي ونقول هذا هو رأي جمهور العلماء، بيكون أقوى لي، أقوى الأراء، واللي كله مع الكل بيستند إليه أو يميل إليه، تمام؟ جزاء وفاقا، يعني هذا جزاء ما قدمتم في دنياكم، وبسبب معتقدكم الفاسد. فهذا ما وفقتم إليه في دنياكم وهذا جزاء إيه ما قدمت يداكم في, أي في, أي في أيضا دنياكم تمام جزاء وفاقا لأن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك إيه أحدا إنهم كانوا لا يرجون حسابا شوف ربنا سبحانه وتعالى بعدد الأمور التي كانوا كان يعتقدها هؤلاء اللي هم لا يرجون حساب اللي هو بعينه إنكار اللي احنا من اللي هم أو الآية أو الصورة تحدثت عنه في بدايتها إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابة. اللي هو القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأمرهم باتباع رسول الله ويأمرهم بالأمور الخيرة الطيبة وينهاهم عن كل شر إنهم وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا كل شيء هم قدموه في الدنيا كان إيه مكتوبا عليهم فإنهم يحاسبون على أمور هم قد ارتكبوها وعاينوها في الايه في الكتب وشهدت عليهم بها الجوارح والأماكن فكل شيء يشهد على الإنسان إما أن يشهد لك وإما أن يشهد إيه؟ عليك فموضع سجودك هذا إما أن يكون شاهدا لك أو شاهدا عليك مكانك هذا الذي تجلس فيه طلب العلم إما أن يكون شاهدا لك أو شاهداً. متى يكون شاهدا لك إذا كانت النية خالصة لله ومتى يكون شاهدا عليك إذا ابتغى الإنسان بذلك السمعة والرياء لأنه من عمل عملا وأشرك فيه كما ذكر في الحديث القدسي من عمل عملا, من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشريكه لأن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشريق وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب انظر إلى هذه الآية فهذه الآية هي أشد آية على أهل النار في القران الكريم أشد آية في القرآن على أهل النار هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب يعني هذا جزاء ما قدمت أيديكم وأنتم في العذاب تعذبون ويتوعدهم الله عز وجل بالزيادة يعني دول شوف في كامل العذاب ويتوعدهم الله عز وجل بعذاب إيه؟ بعذاب أشد وأكبر لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد آية في القرآن على أهل النار هي هذه الآية المباركة ونكون بهذه الآية قد وصلنا إلى نهاية الإيه؟ ما أردت أن أبينه إن شاء الله خلال دي سنقف إن شاء الله عليه إن للمتقين مفازة عشان خاطر يعني الاسبوع القادم ان كان في العمر بقي يعني فاتنا خير اولا وعشان خاطر نربط برضو الكلام ببعضي باللي فات واللي حياتي ان شاء الله في اللي بعد منه في حد له اي استفسار